وإذا ذُكِرَ الَّذينَ مِن دونِهِ إِذا همْ يَستبشِرونَ قُلِ اللَّهُمَّ فاطرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنِ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون.